والإثم والبغي بغير الحق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَهُ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَهُ، وَأَن تَقُولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها أولئك أصحاب النار هم فيها ظالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوسفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟